فهل على روحه إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الصاروة فمنهم, فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عَلَيْهِ الظلالة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 لهم كانوا كاذبين إنما قولنا بشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيقول والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة